م ن ك م و س و ل ه ب م النابلسي ت ع م و للعلوم ا ل ا س ن صوركم و إ ل ي ه ا ل م ص ي ر يعلم م ا في ا ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض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 فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أ ن لن يبعثوه قل بلى و ربي لتبعثن ثم لتنبان بما عملتم وذلك على الله يسير ف آ م ن و ا بالله و ر س و ل ه و النابلسي و و ر ل ن و ر للعلوم ا و بما الاسلاميه ن ؤ م ن ب ا ل ل نكفر ع موسوعه ي ت ه ن د خ ج ن ا ت تجري تحتها من ا ل ن ا ر خ ا ل س ي ن فيها أبدا ذ للعلوم ك ا ف و ز ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ك ذ س و ا ب آ ي ه اسماء الله ن ا ل ح ي ن فيها أبدا وبئس ل م ص ي ر ما أصاب من مصيبة أصاب إلا ا بإذن ل ك ه ومن يؤمن ب الهدى ل ي ه قلبه ل و ا شركه ل ش دعويه ل ي م أ ط ع ا ل ل و أ غير ع ا ربحيه ذ ن فإن ت و ل ي ت مضمون ف إ ا على ر س ل ا ا ل ت م ا ع ي ن يا ا ل ل ه ل ا إ ل ه إلا هو و ع ل ى ا ل ل ه ف ل ي ت و ك ل المؤمنون ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إن م ن أ ز و ا ج ك م و أ و عدوا لكم فاحذروه و ل لكم ا د ك م إ ن ت ف و ا و ت ف م ا وتغفروا فإن الله غفور الله ح ي م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 ت ق ر ض ا ل ل ه ق ر ض ا حسنا يضاعف ل ك م و ي ى ف ر ل ك م و ا ل ل ه ش ك و ر ح ل ي م ع ا ل م الغيب و ا ل ش ه ا د ة ا ل ع ز ي ز الحكيم